طاوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لَ تَرَرائِل ال الذي نَقِيلَ لَهُم كُف أييدَكُم وَقِيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَاتَ فَلَ ما كُتِبَ عَلَهِمُر القِتَالُ إذَا فَيقُ مِن غم يَخشَنا النَّاسَك خَشَةِ اللههِ أَو شَدَّ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 إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يُكْفَءَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 إلى يوم لا يَجمََّكُم إ يَومِ الكَامَةِ ل مَبَ فيِي وَمَنْ أأَصدَقُ مِن اللَّهِ حَدفَ